بوك اثنان وسبعون اثنان وسبعون اتس موتن وجوب عملي شيء وجوب عمل شيء موتن يجب Jelzam. Jezib. Jelzam. Ik moet de brieven sturen. Jebou en Ursil al Maktub. Jezib en Ursil al Maktub. Ik moet het hotel betalen. Yjibu an Atfa Lilfundok. Jezib en Etfa Lilfundok. يجب أن تستيقظ مبكرا. يجب أن تستيقظ مبكرا. يجب أن, يجب أن تشتغل كثيرا. يجب أن تشتغل كثيرا. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. يجب أن يعبي التنك. يجب أن يعبي التنك. يجب أن يصلح السيارة. يجب أن يصلح السيارة. يجب أن يغسل السيارة. يجب ان يغسل السيارة. يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها تنظف يجب عليها أن تنظف الشقة.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 يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. We moeten zo meteen naar de dokter. يجب أن نذهب فورا الى الطبيب. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Jullie moeten op de bus wachten. يجب أن تنتظروا الباص. يجب ان تنتظروا الباص. يجب ان تنتظروا القطار. يجب ان تنتظروا القطار. يجب يجب ان تنتظروا التاكسي.